ناس ما يشتري له والحديث ليضل, ليضل عن سبيل الله بغير علمه ويتخذها هزوا هؤلاء كدهم عذاب مهين.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 خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسيا أن تبيد بكم وبث فيها من كل دابة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 وَإِذْ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوارديه حملته أمه وهنا على وهن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 ان انكر الاصلات لصوت الحميد الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه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 إلينا مرجعون فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليل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 ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلاء والبحر يمده من بعده سبعه أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِهِ لِكُلِّ صَبَالٍ شَكُورٍ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالْظُلَلِ دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصدا وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا فاشقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن, عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق